قصة ألمنا يروي هدمنا بالغربة يا مسلم حرق وخيامنا برضى اللهمن بالغربة يا مسلم قصة ألمنا يروي هدمنا بالغربة يا مسلم حرق وخيامنا الله امنا بالغربة يا مسلم بالغربة يا مسلم بالغربة يا مسلم مسلم انا وروحي الحزينة تنتظر تستقبل الروحي شوقي بلقاء يتامي يتلاها بجموع والصبر جيبه حياكم الموت ببدايات العمور من قطعة والنحرة وبها المصاب الله يعظم للأجور بكم أواسح سير الغايب طال السفر جيتك يا بوي على الأثر ولشوفتها قطع النحر أصبح علامة راضي النفس ابنك غدى يا بوي أكيل دم يفدى ما وفي من صبط الهدى حق الإمامة اتيت انا قد على الثرى اثر علي ابن حرى واتبعت بالدم الجرح جينا بسلامه صدق المنا وروي هدمنا بالغربه يا مصلينا من جو بالغربة يا مسلم بالغربة يا مسلم بالكوفة خانة وبيا والمدمع هما ما أبجي من هالحال أبجي على حال ابن الوديعة فاطمة صار بخطر وهوال ما توقعت عذاريك تبغى الدماء ما جانت على البار خبروني شنه اللي جانت بمخيمان حين اللي راسا شار جيش العدى لما انهجم جم تركضوا بي الألم ما أدري رادت للخيام أختي حميدة دريش جرى يا خافضها اللي تحايره داستها خيل الغايره طاحت شهيده بالغربة يا مسلم بالغربة يا مسلم <تصفيق> صبركم الله على الجرى طف كربلاء قاسيت هالأخطار والأصغب علي وتحر روحي إله بحال العقيلة فصا له فعل زينب بالعيال والناء ظلت غريبة وطلعت ويا الهيلة مسبيع الأكوان ظلت غريبة بلاولي وتناديا غيرتها لي منه اللي درك بتعلي شدتها ضمها كافلها طاحة على النهار شمر الخنى عليها جسر لو يمهع باس الجمع من يدنا يمهع يمنان قرض الله منان يا مسلم بالغربة يا مسلم بالغربة يا مسلم للشاعر علي السجاي